بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون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 استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن. 117. سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 111. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 112. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا بما ارسلتم به كافرون فاما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة 110 يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نقسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون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 وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَلَمْتُ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاقُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَلَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وقَيْضْنَ لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيْنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون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 الدعاء الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه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 وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ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 اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا 129 أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير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 والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما 116. أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 لا يقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولا ارجعت الى ربي ان لي عنده الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان اعرض ونا ابجانبه واذا مسه الشر فذا دعاء عريض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 سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ لم يكف بربك عَلَى على كل شيء شهيد.